بوك تو سبعة عشر سبعة عشر إيهوشو. في البيت في البيت دي أهوار هنا بيتنا هنا بيتنا فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل بورن هوسة ار در ايك نون قاد لا يوجد شارع امام المنزل لا يوجد شارع امام المنزل بسيدن اه هوسة ار در ترى توجد أشجار بجوار المنزل توجد أشجار بجوار المنزل her er min leidligighed. Huna Sykrati! Hon er Her er køkkenet og bedde værelsset. Hon al modbach og al er almdbach,vad hammm! Der er stoen og så værelse. Honak, råde Fatullmaischer,vorde fra naum. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. الأبواب باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. الستائر مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. الجو دافئ اليوم. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الان إلى غرفة المعيشة. هناك يوجد صوفا هناك يوجد صوفا وكنبة. Jeg Ujad sofa wakanaba. et horvlayer de jely Der There bilseksært der står en computer. vi språ med barn ini, الستريو. هناك جهازي الاستريو. التلفزيون جديد تماماً. التلفزيون جديد تماماً.